أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أن قفالها إن الذين يرتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم هدى الشيطان يسول لهم وأملا لهم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 ذلك بانه متبعوا ما اسخط الله وكره رضوانه فاحبط اعمالهم ام حسب الذين في قلوبهم مرض ان لن يخرج الله اضغانهم